علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي علي يا علي علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي علي علي علي علي يا علي علي علي يا سيد الساجدين يا سيد الساجدين يا سعين العاهد يا علي علي يا علي علي علي يا علي علي علي يا علي يا, يا, يا سائل <تصفيق> حل الجود والكرم عندي بيان اذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البضحه واتاته والبيت يعرفه هل حل الحرم هذا فلو خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر عالم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته يا سائل اين حل الجود والكرم والكرم ودي بانور اذا الله هذا الذي تعرف البطحاء وطأته البيت يعرفه حل الهره هذا بنو خير عبد الله كله هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البطحاء وطاءته هذا الذي احمد المختار والده صلى عليه اي لا هما جرى القلم لو يعلم ركن من جاء يلفم وجهه لغرى منه ما وطئ قدمه هذا علي رسول الله والده امست بنوري هذا هو تهتدي الاممه هذا الذي عمه الطير وجعفر بقول حمزة ليث حبه قسمه هذا الذي تعرف البطحاء وطئته يا سائل اين حل الجود والكرم جيب يا نون اذا الله بو الذي تعرف البطحاء وطاءته انت هو ريت يعرفه وحل الحرم حرم ادب الخير يا الله كله هذا التقي النقي الطاهر العابد هذا الذي تعرف البط حقه وقطته هذا ابن سيده النس وابن فاطمه وابن الوصي الذي في سيفه شقمو يكاد يمسك عرضه فان راحت ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم وليس قولك من هادى بضائرجي العرب تعرف من انكرت والعجم اذا راته قريش قال قائلها ايلا مكارم هذا انت الكرم هذا الذي تعرف البطحاء وطئته يا سائل اين حل الجود والكرم عندي بيانن اذا تولى بوجهه هذا الذي تعرف البطحاء وطئته والبيت يعرفه وحل الحرم هذا ابن خير عبد الله كله هذا التقي ونقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البط حقه وضحته ان عد الالتقى خان ائمتهم او قيل من خير خلق لا يقيل هذا ابن فاطمه ان كنت تجله بجدك ام يا الله قد ختمه يقضي حياء ويقضى من مهابتي فما يكلم الا حين يبتسم ينشق نور الهدى من صبح برته الشمس ينجاب عن اشراقها الظلمو هذا الذي تعرف البا حق واطقهو يا سالي عينا حل الجود والكرم والكرم اي بيان اذا طلبوه اجدمو هذا الذي تعرف البا حق والبيت يعرفه وحلوا الحرب والحرب وديع بعبد الله كله عبد تقي والنقي الطاهر العالي عالم تعرف الحق وطأته مشتقة من رسول الله نبعثه طابت على صره والخيم عش يا مو الله شرف فقد من وفضل جرى بذلك لو في لوحي القلم من جد بدى ما فضل الانبياء له وفضل امتك دانت له الامم عمل البريه بالاحسان فانقشع عنها العماء والام لا هذا الذي تعرف البغى واطعه يا سائل اين حل الجود والكرم عبي بيانن إذا الله ابو قدم هذا الذي تعرفه البطحاء واطحاء وطه دعويت يعرفه حينواره هذا الخير عند الله كله هذا اتقي انك يطهر العالم اذي الذي تعرف البط حقه وضعه كلتا يديي ياتى عما نفعهما يستوكفاني ولا يعروهما العدمو سهل الخليقه لا تغ شابه وادرج تنزيد اتان العلم والكرم من معشر حبهم دين كفر وقربهم مؤمن جاءوا معتصم هم الغيوث اذا ما ازمه, أزمة هذا ها ها وط اتبو يا سائلين اين حل الجود والكرم عندي بيانن اذا اتل ابو قدمو هذا الذي تعرف البطحاء وطركو والبيت يعرفه حل الهره هذا ابن خير عبدا لله كلهم هذا التقي نور الطاهر العالم هذا الذي تعرف البط حقه ما قال لا كنت إلا في تشهدك لولا تشهدك كانت لا اكون نعمو يستدفع الضر والبلوى بحب جمو ويسترق بجل احسانو النعمو مقدم بن ذكر الله ذكرهم في كل بر ومختوم به الكلمو من يعرف الله يعرف اولويه ذا فالدين من بيتي هذا ما له الامم هذا الذي تعرف البط حق واتاته يا سائل اين حل الجود والكرمه انجي <مترجح> بيان اذا تلاهه قدم قدم هذا الذي اعرفه بالحق واتق واتق يعرفه هل الهرم هذا يعبد بالله كل هذا تهوي نَتِيُّ الطَّاهِرُ الْعَالَمُ <تصفيق> الَّذِي <تصفيق> تَعْرِفُ الْبَطْحَ حَقَّ وَطْعَتَهُ